الحمد لله رب العالمين و ا ل ص ل ا ة والسلام على المدروس رحمه للعالمين عليه وعلى آ ل ه و أ ص ح ا ب ه ومن ا ح ت د ى بهديه إ ل ى يوم الدين ثم أ م ر ب بقي أ ن نتحدث عن صفات المتقين بعد ما عرفنا التقوى وقلنا ب أ ن التقوى خلاصتها أ ن يجعل العبد بينه وبين ما يخافه ويحذره وقايه تقيه منه هذا هو خ ل ا ص ة القول في التقوى بعد ذلك نريد أ ن نتحدث عن صفات المتقين ما هي الصفات التي ينبغي أ ن يتصف بها من أ ر ا د أ ن يكون من المتقين انتبه معاي وصلى على الحبيب صلى الله عليه وسلم. طول عندكم مشاكل اللهم سلم يا رب واحد الله معايا وخل بلك صفات المتقين التي ينبغي أ ن يتحلى بها كل إ ن س ا ن إ ذ ا أ ر ا د أ ن يكون من أ ه ل التقوى الذين هم أ ك ر م الناس و أ ف ض ل الناس على الله تبارك وتعالى وهذه الصفات أ ي ه ا ا ل أ ح ب ة الكرام يستطيع كل إ ن س ا ن أ ن يتحلى بها ويستطيع كل إنسان كل أ ن يفعلها وكما يقول الشاعر إ ذ ا أ ع ج ب ت ك خصال امرئ فكن ه تكن مثل ما يعجبك فليس على الجود والمكرمات إ ذ ا جئتها حاجبا يحجبك ف ا ل أ ص ل أ ن ك تتعرف على صفات هؤلاء القوم على صفات أ ه ل التقوى لتقتدي بهم ولتحذو حذوهم ولتسير على طريقتهم وعلى ضربهم هذا إ ذ ا كنت تريد النجاه طيب باختصار شديد كده إ خ و ا ن التقوى أ و أ و ل ص ف ة من صفات المتقين هي ا ل إ ي م ا ن بالغيب قال الله تعالى الم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين مين بقى المتقين دولت؟ الذين م ت دولت ق ي ن ل ا يؤمنون بالغيب يبقى أ و ل ص ف ة يتصف بها أ ه ل التقوى ماهي ا ل إ ي م ا ن بالغيب ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ومعنى ا ل إ ي م ا ن بالغيب هو الاعتقاد اعتقاد القلب ي النبي ما عاما تطلع صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ا ل إ ي م ا ن هل ا ل إ ي م ا ن هو أ ن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم ا ل آ خ ر و أ ن تؤمن بالقدر خيره وشره كل د ي ة النبي قال لك أ ن إ ي ه أ ن تؤمن معنى تؤمن يعني تعتقد ف ا ل إ ي م ا ن هنا ا ل إ ي م ا ن يا ا خ و ة في القلب ا ل إ ي م ا ن اعتقاد في داخل القلب ا ل إ ي م ا ن هو أ ن تعتقد في هذه ا ل أ م و ر كلها تؤمن بالله عز وجل بلا ريب ولا شك وتؤمن بكل غيب أ خ ب ر الله تبارك وتعالى به يعني بعد ما تطلع الحبيب عذاب القبر ده غيب ولا شهاده ا ربنا قال عالم الغيب و ا ل ش ه ا د ة ا ل ش ه ا د ة اللي احنا فيه الشيء المشهود الشيء اللي انت بتشوفه ش ه ا د ة من المشاهده ة يبى الغيب دي ا هو ما غاب عن هذه المشاهده ة الغيب ما غاب عن ذ هل ا م انت ه د ة هل ترى عذاب القبر تسمع عذاب القبر الاصل اننا لا نسمع عذاب القبر ولا نرى عذاب القبر طيب هل معنى ذلك ان عذاب القبر مش موجود حبي يشوف موضوع عذاب القبر د و ت ف أ ا م دخل ا ل كاميراته و ت ج ي ل وتفجيله وتفجيل ب داخل القبر بعد الدخل قال لي شوف بقى العذاب والنعيم ده شكله ايه طبعا الله أ ع ل م الكاميرات يجرالها طلع ما فيش اي حاجه الرجل نايم ما فيش اي ح ا ج ة لم ير ى لا عذاب ولم ير ى اي شيء فقال لك يبقى ما فيش اي ه عذاب احنا طبعا نقول له ايها الجاهل الجهول المجهال تجهل جهله على ج ه ا ل ة الجاهلين الغيب لا يقاس على الشهاده ة كيف ان س على ع الشهادة ازاي ي عينك لا تبصر ما وراء هذا الجدار لكنني أ ب ص ر ك لانك امام الجدار لكن ما خلف الجدار غاب عن عيني لكنه قد لا يغيب عن, عن اذني ممكن اسمعه كذلك يا اخي سبحان الله الرجل ممكن حضرتك ت ب نايم الى زوار ا م ر أ ت ك في فراش واحد وفي لحاف واحد ومع ذلك تصحيك ي ي ج من ت م ن و م ت ق و ل يا ا ل سلام ده أنا ايه انا كنت شايف النبي ما ت صلى عليه عليه اللهم ا والسلام ا رزقنا رب يا وتيجي ص ح ي هي ه ا ت ق و ل لك ن ا كنت ش ا يا ف ة ك ذ حاجة وحشة انت كنت حاسس حاسس انت بيها هي بيك؟ وانتما كنت بيك هي في ف رب ا واحد فراش واحد ا ش ومع في ذلك غ ة غيبية كل واحد عن التاني ليه واحد امور غيبية يا عن جماعة ف إ ذ ا كان هذا في أ م ر الدنيا في أ م ر النوم ا ل ل ي هو الله عز وجل سمى وفاه لكن هي و ف ا ة صغرى ومع ذلك غاب عنك ولذلك إ خ و ة أ و ل ص ف ة من صفات المتقين أ ن تؤمن بالغيب معنى أ ن ا ن ؤ م ن بالغيب يعني أ ؤ م ن بكل ما أ خ ب ر الله تبارك وتعالى به أ ؤ م ن بالله وملائكته وكتبه ورسله و أ ؤ م ن باليوم ا ل آ خ ر وبالقدر خيره وشره هذه هي أ و ل ص ف ة إ ن تحققت لديك هذه ا ل ص ف ة فهذه أ و ل ص ف ة ب إ ذ ن الله تعالى من صفات المتقين ا ل ص ف ة ا ل ث ا ن ي ة بعد ما تطلع الحبيب وخلي بالك معاي ا ل ص ف ة ا ل ث ا ن ي ة يا ج م ا ع ة اسمع ا ل ت و ب ة بعد الوقوع في ا ل ز م نعم اخواتي ه هو المعصيه ت ق ق ي ي ممكن في م ع ة ي ع ن لا تناسب ل التقوى ابدا وممكن ي قال الله تعالى ان الذين اتقوا اثبت لهم إ ي ه التقوى اذا مسهم طائف من الشيطان عملوا إ ي ه تذكروا ف إ ذ ا هم مبصرون يبقى إ ن الذين اتقوا رجل تقي وقع في م ع ص ي ة وقع في ذنب وممكن يكون ذنب كبير آ ه ا ل أ ص ل شوفوا يا جماعه ة قلت لكم كثير قبل كده ا ل أ ص ل إ ن أ ن ت ماشي على الطريق ماشي عليه على الطريق ممكن وانت ماشي على الطريق د و تقع ت في بلاعه ب ح ولا اسمها بلاعه ميس ممكن وانت ماشي على الطريق ده وترملك ي إ ش ر ت ي ن موز تقوم تزحلق عليهم وقع على ظهرك طريق الله عز وجل ل أ ن ن الاصل بيما ن ك قبل أ فينا يا إ خ و ة ا ل إ س ل ا م وليس الكفر ا ل أ ص ل فينا الخير وليس الشر قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام كل مولود يولد على ا ل ف ط ر ة ف أ ب و ا ه يهودان ه أ و يمجثان ه أ و ينصران ه ي ب ا ى هنا ا ل أ ص ل م ن انت بتولد على إيه؟ على ف ط ر ة ا ل إ س ل ا م ي ب ا ى ن ت م ا ش ى على الطريق بتاعك الدوة دا ش ى على الطريق تقع ا ل م ش ك ل ة بقى ان الناس كتير اول ل ن ه ا ر د ة ما يقع يفضل ن ي ئ م في الحفره ة اللي و اقع ف يعني ام ام ساير ام و ا ص ل المسير ام و ا ص ل ا ل س ي ر ة الى الله تبارك وتعالى لا هو للثنائب شكرا ب ن ه في ص و ر ة ال عمران وسارعوا الى مغفره من ربكم وايه وجنه ّ عرضها السماء, السماء والارض اعدت من للمتقين تعالوا ب من ا ل م ت ق ي ن دول الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين لسه الصفات المتقين ب ر ض و والذين إ ذ ا فعلوا ف ا ح ش ة إ ذ ا استنى استنى ده لسه كل الكلام ده عن مين أ ع د ت ا ل م ت ق ي ن احنا لسه الصفات المتقين هو والذين إ ذ ا فعلوا ف ا ح ش ة أ و ظلموا أ ن ف س ه م عملوه ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله لكن الشرط خلي بالك ولم يصروا على ما فعلوا ده الفرق بقى بين التقي وبين التاني التقي ممكن يقع في فحشه اه ممكن لكن مجرد ما يقع في ا ل م ع ص ي ة يعمل ايه ذكروا الله ذكروا الله يعني ايه ع ن ي ذكروا مقام الله ع ل ي ه ذكروا الله ذكروا قرب الله عز وجل منهم أ أ ن ت م أ ش د خلقا أ م السماء بناها رفع سمكها فسواها و أ غ ط س ليلها و أ خ ر ج ضحاها و ا ل أ ر ض بعد ذلك دحاها أ خ ر ج منها ماءها ومرعاها والجبال أ ر ت ا ه ا متاعا لكم و ل أ ن ع ا م ك م ف إ ذ ا جاءت الطامه الكبرى اللي هو يوم ا ل ق ي ا م ة خلي بالك بعد يوم يتذكر ا ل إ ن س ا ن ما سعى و ب ر ز ت الجحيم لمن يرى ف أ م ا من طغى و آ ث ر ا ل ح ي ا ة الدنيا ف إ ن الجحيم هي ا ل م أ و ى و أ م ا من خاف مقام ربه هي ديت و إ ذ ا فعلوا ف ا ح ش ة أ و ظلموا انفسهم عملوا إ ي ه ذكروا الله هو, هو ده خاف مقام ربه فعمله ونهى النفس عليها يبا هنا واما من خاص مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنه هي الماوى م ع ن ى الكلام انه ممكن يقع في م ع ص ي ة ولا مش ممكن يا ج م ا ع بس الفرق بين التقي وبين غير التقي ان الرجل الثاني نايم في ا ل ب ل ي ع ة اللي وقع فيه هو نايم في ا ل م ع ص ي ة اما التقي هو سائر الاصل فيه ن هو ايه س ا ئ ع الاصل فيه انه, في إنه يصلي ويصوم ا ل أ ص ل في انه ب ي ا د ي ذ ك ا ة ماله ا ل أ ص ل في انه ما بيبصش للحرام لا يبصش ل و ح د ة م ت ب ر ج ة م ا يبصش ل ل أ ف ل ا م م ا يبصش ا ل م س ل س ل ا ت ا ل أ ص ل في انه ماشي على الطاعه ان وقع يعمل ايه ذكر الله ان وقع خ ا ص مقام ربه عمله ونهى النفس عن الهوى بعد كده ف إ ن الجنه هي ا ل م و ى ا ل ل الناس م جماعة ش ك ة هنا إن تيجي بعض ت ق و ل له الكلام ده يقولك ل يا عم انا مش ملاك صح انت ملاك لا مانتاش ملاك لو قطعت نفسك حته عمرك ما هتبقى ملاك انت م ا ت ش ملاك فبعض الناس يقولك ل انت عايزني ابقى ملاك لا مانتاش ملاك لكن مشكلتك ان انت بتقول انا مش ملاك وبتعمل نفسك شطار صح يا ج م ا ع ة هي دي ا ل م ش ك ل ة امسكه بس عشان متلخبطش ا الله ي د ا ر كتير انتظره بس انتظر الله ي ب ر ك ب ق و ل يا ج م ا ع ة الاصل ا ن انت عمرك ما ت ب ق ملك لكن ما تعملش نفسك شيطان انما انت ايه انت انسان الاصل في الانسان انه طائع وقد يعصي الاصل في الملك انه ايه طائع الاصل في الشيطان انه ايه عاصي انت بقى في النص مشكلتك إ ن ك بتنزل تحت وعملت قلي أ ن ا مش هطلع فوق يا عم انا قلت لك ش اطلع فوق أ ن ا ما قلت لكش ابقي ملاك عمرك لا ن ت ولا ب و ك هتقدر تبقي ملاك مش ممكن لكن انت إ ن س انسان إنت ن خلي بالك من ا ل ن ق ط ة دي لان بعض الناس تقولك انت عايزه ا ب ق ى ملاك يا عم تعالي ت بتقول له ده لا يا أ خ ي أ ن ا عايزك ت ب ق ى إ ن س ا ن مش عايزك تبقي ش خ ا ر مشكلتنا النهارده ان ا ل أ ص ل فيها إ ن ه ي ن ا ي م ة في المعاصي وممكن ت س ي ع ربنا ممكن يسمع ت ر ي ق ر أ ن الصبح ا وصول النهار أه حالة انتيشة ممكن يصلي مره وبعد كده ميصليش ا ممكن ا ل أ ص ل ان هو ه ب ت ف ر ج طول النهار على ا ل أ ف ل ا م والمسلسلات وممكن يقلب ش و ي ة على ا ل ق ن ا ة ا ل د ي ن ي ة يشوف الشيخ محمد حسان ش و ي ق ل بعد ب كده、وخلاص. يبقى هنا ا ل أ ص ل فيه ا ن ه ع ا ص ي يبقى ده مش إ ن س ا ن ا ل أ ص ل في ا ل إ ن س ا ن انه طائع وممكن يقع في ا ل م ع ص ي ة ومجرد ما يقع في ا ل م ع ص ي ة يعمل ايه يستغفر ويتوب إ ل ى الله تبارك وتعالى ي يبهو ايضا ايه المتقين في معطية ايه؟ ربي الذين مبصرون عاملها مسهم هم اول اتقوا تذكروا الاصل دماغ صفات ان انت لما حاجة ان الذين اتقوا اذا الشيطان الصفة الثالثة المتقين خلي ل صفات من تم من من تستغفر طائف فاذا تقع تعظيم شعائر الله ربنا بيقول ي ه ذلك ومن يعظم شعائر الله فانها ايه من تقوى القلوب شعائر الله هي يا جماعه العلماء يقولون شعائر الله كل شيء لله فيه امر فهو لله او فهو من شعائر الله الصله ا من شعائر الله الصيام من شعائر الله الحجاب ل ي ة من ش من شعائر الله السواك السواك من شعائر الله لا ل ن ب ي أ م ر به أي بدية من صفات المتقين بقى أ ن أ ن تعظم ت الشعيره ة عشان ك د بقولك اوعى اوعى يوم اللحية لأن اللحية من شعائر الله اوعى تذخر في يوم من الايام من السواك شعائر تذخر تذخر من من من من في ت و د ه سنه حبيبك النبي لو سخرت منه يبقى ن تسخر كده ب ت من ايه او من شعائر الله يعني حتى انت لو معملتش ا الشعيرة. الشعيره اسمك ت لو عملتش ما الشعيرة مسلم ق ل مذنب م لكن انت、مسلم. لكن لو سخرت من الشعيره ة يبقى ن ا ايه ب تستهزئ بايات الله عز وجل ده مصيبة منتقبة من الرجيم عم الشيطان ايه يا يقول عفريك بالله بعوة واحدة شوف شفت شفت عوز انا لك طب أنا ع ا ي ز ت لك سؤال تسخر من الفعل أ م من الفاعل ليتك تسخر من الفاعل فهو أ ه و ن لك لكن إ ن كنت تسخر من, الفعل، تسخر من النقاب ف ع ل تذخر م ا ل ن هي ع ا ئ ش ة مش كانت م ن ت ق ب ة وامهات المؤمنين كلهم مش كانوا منتقبات、آه. يبقى انت لما تسخر من كده يبقى بس من الإسلام. عشان كده يا جماعة يقول شيء بتذخر ابن عبدات بقى أنت من أنت من عشان تذخر لما الشعائر الإسلام الله كل لله جماعة عمر ما شعائر تترأش كده كده فيه ما تفرقش لا بين ص ل ا ة ولا بين سواه دي ش ع ي ر ة لله ودي ش ع ي ر ة لله يبقى من أ ع ظ م صفات المتقين تعظيم ه شعائر الله تبارك وتعالى الصفه الخمسه وطبعا باختصار ب ع ى عشان ما نطولش الصفه الخمسه يا ج م ا ع ة من صفات المتقين العفو عند ا ل م ق د ر ة العفو عند ايه عند ا ل م ق د ر ة ا ل آ ي ة ا ل ل ي إ ح ن ا ل س ت ل ي ن ه ا إ ي ه وسارعوا إ ل ى م غ ف ر ة من ربكم و ج ن ة عرضها السماء و ا ل أ ر ض ع د ة لمين للمتقين من همه معايا ا يا عم الشيخ أيوة. الذين الصراء والضراء والكاظمين الغيز والعافنة أيوة يمثقون في عم النسبات عن الكاظمين ا ل غ ي ب والعافين عن الناس دي من اعظم صفات المتقين شوف يا اخي ل م تصل الى سماء التقوى حتى تعصي من حرمت وتعفو عن من ظلمت احفظ ا ل ك ل م ة دي يعني ايه يعني عم ا ل ح د ش س م ت هو طبعا راجل طيب انت قادر ان انت ترد له ا ل ش ت م ا ولا لا قادره ا ل ل ي مش قادره قادره ر د ه ا له نصه وثلاثه ا ر ب ع ه هنا بقى لو انت ع ا ك ي ت وقول س ا ن الله يستمحك يبقى دي الطفه من صفتي المتقي جه واحد مثلا جه احمد ام ضرب واحد ما شاء الله بتاع كمال الاجسام ام متزيله ب ا ل أ ل م هو يقدر يمسكه ق د ر ي كده ي ف ع ف ه صح ا العفو عند ا ل م ق د ر ة ان انا قادر انت ضربتني وشتمتني قادر ا ت ك س خ ت وقادر اعمل فيك كل ح ا ج ة بس انا هقولك غفر الله لك دي من صفات المستقيم العفو يا ج م ا ع ة العفو عن المظالم ويحصل دي النهاردة كبيرة مشكلة ب بسببها مشاكل كتير ايه يا عم الحاج انت بتكلمش فلان ليه يا عم ا س ك ا ل دراجل ابن ستين في سبعين ده قالي و ع م ل ي وسوالي وانا هطلع عين ابوه طب ت ع ا ل بس استنى استنى كده وكان ا ل ظ م ي الغيظ والعاسين رضي فيه ماء ساخن ل اللي وقع ه كلها قليلا ا ب كان فطبعا ي شوية ه ماء ساخن ف عمر بن الخطاب عمل اتنرفل فقالت ا ل ج ا ر ي ة ولكاظمين ا الغيظ له الجارية عارت عن الجارية اللي هي مش الخدمة لا بالأمة اللي هو يملكها هي هو عمر عارت عن مش تمام قالت له والكاظمين الغيظ ف قال عمر قزمت غيظي قالت قال والعافين الناس عفوت عنك وأنت عن عنك خر على طول يبقى يا اخي واحد ظلمك قل له الله تمحك روح انت صلحه خليك انت اكرم منه قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام لا يحل ل ا م ر ي ل مسلم ان يهدر اخاه المسلم فوق الثلاث يلتقيان يعني ي يتقبلوا باه فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي ي ب د أ بالسلام هو ده انت اذا عملت كده ه ي ب ق ى شيك صفه من صفات المتقين يبقى العفو عند ا ل م ق د ر ة من أ ع ظ م صفات المتقين أ ي ض ا من أ ع ظ م صفات المتقين ل ل س م ع ن ا ا ث ن ي ن بس الأولى العدل أ و ل ل ى ا المتقي ع د ل ل ا عادل قال الله تعالى ولا يجرمنكم ش ن آ ن قوم على أ ل ا تعدلوا اعدلوا هو أ ق ر ب للتقوى ولا يجرمنكم ش ن آ ن قوم يعني لا ي د ر م ن ك م ظلمهم وجورهم على أ ل ا تعدلوا معهم يعني ا خبر بيض ي هم أ س ا ء و ا وظلموا إ ذ ا كان الكفار يغدرون هل نحن نغدر إ ذ ا كان الكفار يمثلون ويقتلون ا ل أ س ر ة هل نحن نقتل ا ل أ س ر ة اللي ه م غير مجرم الحرب يعني؟ هم طبعا شفت أ ن ت طبعا الكفار بيعملوا إ ي ه لكن المقصود هنا العدل أن أ بين أولادك، أن تعدل ل و العدل د د ك أن ت ع بين أن دوجاتك ت بين بين بين زيرانك إخوانك أن تعدل بين أخواتك، أن أخواتك تعدل تعدل من ا ت ح س اعظم ل و ا ح د ل الثاني الثاني من خطر العدل ع أ صفات المتقين حتى, حتى مع الاعداء أ ع د ء حتى م ا ل أ ع قال الله اعدله هو اقرب للتقوى الصفة الأخيرة هو ضد الصفه ا ل أ خ ي ر ة اللي أ ن ا م ح ض ر ه ا ع ش ا ن اتكلم عنها لكن صفات المتقين أ ك ث ر من كده بتصير طبعا لكن إ ح ن ا بنوجز بس الكلام اخر ص ف ة من صفات المتقين اتباع أ ص ح ا ب النبي محمد صلى الله عليه وسلم في ا ل ع ب ا د ة قال الله تعالى يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين قال اهل التفسير وكونوا مع الصادقين يعني كونوا مع محمد صلى الله عليه وسلم واصحابه اصحاب الرسول محمد صلى الله عليه وسلم هل كانوا يعملون مولد للنبي محمد طيب اتقوا الله وكونوا مع الصادقين يعني كونوا مع محمد واصحابه كانوا بيعروا مقابر لا ما كانوا بيعرروا طيب عن قرآن الله اتقوا الصادقين يعني مع محمد وأصحابه يعني كونوا تابعين لمحمد وأصحابه في في في العبادة في الشرائع كونوا تابعين لمحمد صلى الله عليه وسلم و أ ص ح ا ب ه من أ ع ظ م صفات المتقين ي اتباع النبي. معنى النبي يا جماعة ا النبي انا ج م ا عايز ة بقولي هو أ ن ع ا أ س أ ل ك م سؤال ليه انا دائما ب ت ك ل م عن البدع ما كانش في خيام ما كانش كانش قراء للقرآن. اه للقرآن في في ا ي نعم ط ب ماشي ثانيه و ا ح د ة ازيله صل على الحبيب صل على النبي وخلي بالك معاي اولا يا ج م ا ع ة عشان حضرتكم ا تبقوا عارفيني زمان زمان الاخ محمد بيقول كان في ه خيم وملاتز يعني زمان ما كانش عندهم و م ا ش يعملوا خيم دا الناس كلها زمان كانت عندها الخيم دي وحصه الخيم مع رحاله العرب م ش ه و ر ة جدا والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول او قال فعلا لعبد الرحمن بن عوف ل م اولم ت ز ج و ولو بشاه معنى الكلام يعني اجمع ل ل ك ا ا م يعني كل اصحابه في خ ي م ة و ا ح د ة وادعوهم للوليمه ة يبقى كان في خيم فيش في خيم كان كان ولا ما ا لما كان, لما كان الرجل بيموت لما الراجل بيموت كان زمان في عهد الرسول محمد النبي يا جماعه كان ا م ع كان م أ ز ل ل ف ي س معاه ق ر ء ة ابن ا ب أم ع د ل ل عبد الله بن مسعود معاه عبد الله بن مسعود ومع عبدالله ابن ذلك وكان معه برضو أ ب و موسى ا ل أ ش ع ر ي النبي قال له لقد أ و ت ي ت مزمارا م م ا ز م ي ر آ ل داود وكان معه حبر ا ل ا م ة ا ل أ ع ظ م في وقتها معاذ بن جبل كان لسه, بن لسة. كان بن جبل كان عالم ب د ل ه بن ع ا ل س ه ك ا ن م ع الاعظم ذ بن ب ج ك ن ا الأمة ا ل ل م ع وكان من أ ع ظ م قراء ا ل ق ر آ ن ومع ذلك يا ج م ا ع ة لما مات سعد بن معاذ النبي م ا ق ا ل ش تعالوا ن ع ذ وقال سعد بن معاذ اهتز لموت عرش الرحمن قال كده النبي ما قالش طيب أ ن ا عايزه اقرا السؤال لما النبي ما قالش ولما النبي ما عملش هل يجوز لنا أ ن نعمل لا لا إيه الدليل؟, ايه الدليل روى ا ل إ م ا م البخاري في صحيحه من طريق أ م المؤمنين ع ا ئ ش ة رضي الله عنها أ ن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أ ح د ث في أ م ر ن ا هذا ما ليس منه فهو رد يعني طلع الحبيب من أ ح د ث في أ م ر ن ا يعني اللي يعمل حاجه في الدين النبي مع ملهاش هو و ا ل ص ح ا ب ة فهو رد يعني مردوده يعني باطله ده ب ا ل ن س ب ة للخير ب ا ل ن س ب ة ل ر ا ل ق ر آ ن على المقابر أ ن ا ع ا ي ز أ ن اسال سؤال النبي مش كان بمدفع ه د ن ا س طيب لما دفنهم عمله ت ع ا كدا ن ظ ر ي النبي وشوف ن كم يعمل ايه صلى على الحبيب محمد عليه الصلاه والسلام نحن نبقى بقى مع الصادقين يا أ ي ه ا الذين ا م ل و ا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين يعني محمد واصحابه تعال شوف محمد واصحابك ه ما بيعملوا ايه لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم في ج ن ا ز ة رجل فلما وضع الرجل في قبره النبي قال ليه استغفروا لاخيكم وسلوا له التثبيت ليه يا رسول الله قال فانه ا ل آ ن يسال يا جماعه الميت لما بيندفن ما بيسمعش حاجه من الاحياء خالص قال لحاجات معينه بس واحنا راجعين يسمع خفق النعال, عشان النبي قال بيسمع خفق النعال لما تروح تزور وتسلم عليه يسمع السلام ويرد عليك لان فيه نص حديث ص ح ح الشيخ الالباني ب ك د هي ه دي ا ل ح ا ج اللي ت ا بيسمعها لكن لما اقف ا و ل يا فلان ابن ف ل ا ن س ي أ ت ي ك ا ل آ ن ملكان ي اسودان ي ازرقان ي احمران ي ويقولان لك من ربك هل بيسمع ا ي و ة ماشمش انا ب ق و ل اسمعني الاخر أ ن ا ب ق و ل ب ق و لو يعني ل أ ع د ن ا للصبح ن ق و ل ياتيك ملكانه يقولوا يقولوا يقولوا هل الميت يسمع قال الله عز وجل أ ي م ا قال الله اسمع ق ر آ ن بوليه وما أ ن ت بمسمع من في القبور فقال أ ه ل العلم على رسم الاصل إ م م البخاري قالوا ا ل أ أ ن ا ل أ م و ا ت لا يسمعون إ ل ا ما أ خ ب ر به النبي صلى الله عليه وسلم من سماعهم هذا هو ا ل أ ص ل يا إ خ و ا ن ي ي ب ن ى انا اريد ان اقول النبي قال لك استغفر له وادعي له بالتثبيت عشان هو ا ل أ ن ب يتسال أ امنعه ا د ع و له ادعي له ا ي ر أ ي ك م النبي قال ادعي انا اعمل ايه انتم تعرفين يا ج م ا ع ة ا ل ق ر آ ن ا ل ق ر آ ن الدعاء طيب ص ل على رسول الله قال الله عز وجل والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قروء بدعاء معنى ا ل ق ر آ ن دعاء ثواني معنى ايوه اسمعني قال الله عز وجل أ ي و ه ما تسمع قال الله اسمع ل ل آ ي ة بتقول ايه ما أ ن ت بتاخذ من وصف ا ل آ ي ة و ب ت س ب ه ا قال الله عز وجل ل ق ا اسمعوا يا ج م ا ع ة اسمعوا يا جماعة قال الله عز وجل اللي يكلم يقول سؤال بس ويسمع ا س ع ل ي ه وبعد كده انقش بعد كده عشان ما بقاش عشق جلسه يا ج م ا ع ة ربنا بيقول ا ل آ ي ة بتقول ايه لا لا لا مش ي د ع و ا ل آ ي ة اللي انا كنت عايز اقولها نفس سؤال الله يديك نعم لا و ل م يا اخي ل ف ا ر ي ا اخي ا ل ف ا ض ربنا سبحانه وتعالى اخبر معنى ا ل آ ي ة إ ن هو انزل ا ل ق ر آ ن لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين مش ذكاء يا مولانا ا ل آ بتقول إيه عن ا ل ق ر آ ن لينذر من كان إ ي ه حيا صل على الحبيب محمد قال رسول الله إ ذ ا مات ابن آ د م انقطع عمله من الدنيا إ ل ا من ث ل ا ث أ ل ه النبي صدق ج ر ي ه او ولد صالح يدعو له او ايه او علم ينتفع به طيب اليس ا ل ق ر آ ن ايوه ل ل أ ح ي ا ء ايوه على الكافرين معنى المعنى الايه م ايه ان الله عز وجل ايوه اسمعوني بقى يا خ و ا ن اسمعوا مش عايزينه ر ج ومرض ا ايوه يا اخي, يا أخي. آ ه تبسمع ا النبي عليه بقى. طب دي معنى لا تبسمع يا اخي اسمعني اسمع اسمع اسمع طب, يسمع. طب يسمع اسمع اسمع اسمع اسمع ل ى ا ل قال ل ح ي ا ر س و ل قال الرسول, الرسول. الرسول. صل عليه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دا ردا على سؤال أ خ و ن ا بيقول لي ايه انه و بيقرا ا ل ق ر آ ن ل ل أ ح ي ا ء صح ا ل ق ر آ ن يسالني للاحياء ليس للمقابر ن ا مع ل ه ا ش لقريب ذ ا صلاة قال رسول الله ا ق ر أ و ا ا ل ب ق ر ة في بيوتكم ولا تجعلوها كالمقابر معنى وما المقابر علماء معنى الكلام مفهوم العصول النبي القرآن الحديث ايه اقرأ قال هذا الحديث بقول لك تخليش في بيتك وما تخليش بيتك زي المقابر قال علماء الأصول معنى هذا الكلام في مفهوم الحديث أ ن المقابر لا ي ق ر أ عليها ق ر آ ن ولا يصلى عليها ثم أ ن ا عايزه أ ف ا ر ق سؤال واحد سؤال واحد بقالك كلكم هل ا ل ص ح ا ب ة كانوا بيقراوا ا ل ق ر آ ن على المقابر أ ن ا أ ت ح د ى الدنيا أ ن ا أ خ و ا ن ا هذا الموضوع س أ ل ت فيه كل من لقيت من أهل العلم. كل من لقيت من اهل ل ل كل لقيت ع م من من أ العلم من علماء الحديث الذين هم متخصصين في ا ل آ ث ا ر م ا ف ي و ج صحابي واحد واحد بس ق ا ل ا ل ق ر آ ن على المقابر ثم أ ن ا ع ا ي ز أ د ان اسال لسة دلوقتي النبي بيقول استغفروا ل أ خ ي ك م وسالوا له التثبيت نقوم احنا نسيب و ا ل ص ل ا ة على الطرف هذا لا يجوز لاسباب ع د ة السبب ا ل أ و ل أ ن ا ل ق ر آ ن و ا ل ص ل ا ة ع ب ا د ة و ا ل أ ص ل أ ن ا ل ع ب ا د ة لا تجوز على المقابر إ ل ا فيما أ ج ا ز ه الشرع من ا ل د ع ا ء و ا ل ص ل ا ة على الميت إ ن تعذرت ا ل ص ل ا ة عليه إ ل ا بعدما يدفن يعني واحد دفن وماتصلش عليه هنروح عند ا ل ط ر ب ة ونصلي عليه هنا اجازت ا ل ع ب ا د ة على المقابر اجيز ان احنا ندعو والدعاء عباده ولا مش عباده ة وهي دي ة ا ل ع ب ا د ة ا ل و ح ي د ة التي اباحها الشرع على ا ل م ق ا ب ل الدعاء الدعاء الدعاء والاستغفار للميت دعولا ثانيا ا ل س ن ة عند الدفء ا ل م ؤ ك د ة ا ل م س ت ح ب ة اللي تكلم عنها كل اهل العلم هي الاستغفار والدعاء بالثبات عارف ليه يا جماعه عارف ي ن ليه؟, ليه يا اخوانا صلى على الحبيب عارفين ليه؟ عشان ا ر ف ي ليه ن ع الميت بيتساءل اول ما بيندخل اللهم ث ب ت و ا عند السؤال اللهم القيه ف ت ن ة القبر وعذاب النار اللهم ل ق ي ن ه ا حجته ا وثبتوا مش احنا ب ن قلت و لا مش هذا الدعاء لو قبل الله دعاءنا لثبت الميت لكن مشكلتنا اننا عملين ا ل ق ر آ ن الحكيم عم يا أ خ ي الفاضل ولا اي ص و ر ة يا أ خ ي عبد الله بن مسعود انت أ ف ض ل ولا عبد الله بن مسعود من أ ن ت ولا عبد الله بن مسعود يا إ خ و ة اتقوا الله وكونوا مع الصادقين يعني استمعوا من ادب الدرس ان تستمعوا يا أ ي ه ا الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين يعني كونوا مع محمد صلى الله عليه وسلم واصحابه أ ق و ل إ ن محمد و أ ص ح ا ب محمد لم ي ق ر أ و ا ا ل ق ر آ ن على المقابر ولم يلقنوا ا ل أ م و ا ت بهذه ا ل ط ر ي ق ة إ ذ ن إ ن لم نفعل ذلك فنحن لسنا من المتقين وخلي بالك معاي ا حديث الرسول صلى عليه الحديث رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه و أ ص ح ا ب السنن وبعض أ ص ح ا ب المصنفات وصححه شيخنا ا ل أ ل ب ا ن ي من طريق م ع ا و ي ة بن أ ب ي سفيان أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال استرقت اليهود إلى واسترقت النصارى الأمة كلها النار سنتين وسبعين فرقة وستفترق هذه الأمة إلى ثلاث وسبعين فرقة فرقة فرقة إلى إلى إلى في هذه إ ل ا و ا ح د ة قالوا ومن هي يا رسول الله قال النبي من كان على مثل ما عليه اليوم أ ن ا و أ ص ح ا ب ي ده, ده صفر انا كلام بعد أ عايز أ ق و ل هل اللي نحن ا ب نعمله ا ل ن ه ا ر د ة ده كان عليه النبي و ا ل ص ح ا ب ة هل الفرقه ن كانوا ب والصحابة ب ي و ا ر المقابر آ ن ناس على يا ل ا ل ن ب ي و ا ل بيعملوا ص ص ح ا كانوا ميات ب ة ر د قص ط ي ب الفرقة النادية من كان على مثل ما عليه اليوم أ ن ا و أ ص ح ا ب ي قال الله في س و ر ة ا ل ب ق ر ة في ا ل ر الأخير ب ع يا مولانا من ص ف ح ة ا ل أ خ ي ر ة من مصحف المدينه في السطر الثالث في ا ل آ ي ة ربنا بيقول ايه ل ل ص ح ا ب ة ف إ ن آ م ن و ا بمثل ما آمنتم به فقد امنتم ت د و ا يعني فإن آ الناس بمثل ما بمثل ن م آ به يا أصحاب رسول الله رسول فقد اهتدوا و إ ن تولوا ف إ ن م ا هم في إ ي ه طب يعني وان إ ن ت و و ل ع إيه عم الشيخ؟ عن منهج الصحابة. إن الشيخ منهج عم عن الصحابة تولوا عن منهج ا ل ص ح ا ب ة قال الله عز وجل والسابقون ا ل أ و ل و ن من المهاجرين والامطار والذين اتبعوهم بإحسان, اتبعوهم باحسان يعني عملوا زي ما هم عملوا لم يزيدوا عما عملوا من أ م و ر الدين ولم يبتدعوا و ي أ ت و ا ببدع رضي الله عنهم و أ ر ض ا ه م قال الله عز وجل في ص و ر ة النساء اسمع للايديه ومن, ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره قال اهل التفسير سبيل المؤمنين في الايه يعني سبيل الصحابة الصالح من التابعين. السؤال هل كان ا ل ص ح ا ب ة ي ق ر ؤ و ن ا ل ق ر آ ن بهذه ا ل ط ر ي ق ة على المقابر ويتبع ف ا ل م ي م ما كانوش م ل قال و ويتبع ه ا ربنا طب غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وسائر مصيره انا مستعد اه استاني واحد آه. ثاني يا اخي اسمعني يا أخي يا أخي. يا أخي اسمع يا أخي. الكلام بعد الدرس الحبيب النقاش الكلام لا الدرس هذا الكلام بعد الدول بعد تكلم مع بعد الدول. حلال. من شئت بعد الدرس ة ا ل ن ا للمقابر ء حلال الدليل قال رسول الله اسمع. اسمعني اسمعني ز ي ا ر ة النساء للمقابر حلال بشروط أ و ل اولا أ اسمع يا اخي أ ل ا يعتدنا ا ل ز ي ا ر ة يعني إ ي ه يعني ما تروحش كل خميس ليه اللي بتروح ا ل ط ر ب كل خميس على طول على طول م ل ع و ن ة قال رسول الله وخلي بالك انا مفيش ما فيش كلمه بقولها الا بقول قال رسول الله ابدا انت عارف لو كات ق ر ا ء ة ا ل ق ر آ ن عن مقابر حلال اقسم بالكو ا ل ت أ و ل من يدعو اليها لكن النبي بدل ما قالش انها حلال خلاص اسمع قال النبي د ه بالنسبه ة لموضوع النساء لعن الله زوارات القبور زوارات يعني ايه م ب ا ل غ ة على طول بتروح كل خميس راحه وكل خميس جهده اولا لكن ب ا ل ن س ب ة لزياره النساء المقابر يعني كل شهر م ر ة كل شهرين ث ل ا ث ة تروح ا ل ق ب و ر م ر ة عشان تتذكر ز و ت ت ا ل ا خ ر ة لكن اللي النساء ب ي ع م ل و ن النهارده على الترف ده كلام ف ض ي يا ج م ا ع ة وبعدين تاخد معاها بعشرين ثلاثين جنيه قرص وبرتقان ومز ومش عارف ايه وتقولك ل ا ل ر ح م ة يا اخوانا كل ده ضلال الصح يا ج م ا ع ة ان ل ص ح العشرين ثلاثين جنيه دول ا ل ع ش ر يطلعوا ن ثلاثين جنيه دول ي ل ل ف ق ر ة مش نطلع ندي العيال ل ا ل ا ل ص غ ي ر ة على الطرب و ع د ي ج ر و ا على الطرب كل ده حرام والمساخ اللي بيقروا برضه ده اول حاجه ثانيا, ثانيا الشيخ عبدالله الشيخ عبدالله الشيخ عبدالله زمان اسمع يا ج م ا ع ة كنا ن ز ل س حول رسول الله و ك أ ن على رؤوسنا الطير يعني من السماح منفعش أول نقول ما ض علماء ا ل س ع و د ي ة دول بيبيعوا بصفه ص ل ع ل ى الحديث يا إ خ و ا ن ي اتبعوا ولا تبتدعوا فقد ك ف ي ت الحديث اللي أ ن ا عايز أ خ ت م به ب المجلس ا ل ن ب ي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام بيقول فيما معناه لما راح زار المقابر شوف النبي زار المقابر أو صح اول ما دخل القبور ما قالش الفتحه ل أ ه ل ي ك م ي ل ف ط ر و إ ن م ا اليه السلام عليكم د ا ر قوم المؤمنين انتم السابقون ونحن بكم لاحقون ن س أ ل الله لنا ولكم ا ل ع ا ف ي الله في ر و ا ي ة ثانيه في حديث ع ا ئ ش ة النبي راح المقابر والحديث د ه جميل أ و يقول في ايه ع ا ئ ش ة بتقول إ ن ه ي ك ت ن ي م ة في البيت فدخل النبي إ ل ى البيت ر و ي د يعني ب ا ل ر ا ح ة فاضطجع إ ل ى جواري ووضع نعله ي تحت راسه ي ل و رويدًا رويدًا ولبثًا المخدف المهم قالت فاء تعطي يعني لبث حتى وخرج رويدا رويدا قالت خ ل ب س ت تقنعت ازاري لبسة الحاجة اللي بتلبسها وخرجت خلفه غارق ف ك ر ت راح ل ل س ي ر ة ا ل ص ف ي ة ولا ل ا ي ه ح س ي انو دليلتها قالت حتى أ ت ى المقابر النبى هو انت ا بتحبوا النبي, على والله لو بتحبوا النبى زيه. ما بتحبوش النبى تجاب موضوع تاني. قالت وعزين نقش إلى、البقية. فرفع يديه ثلاثه يعني رفع يديه اعد يدعو ونزلها ورفع يد ه ثاني ونزلها ورفع يد ه ثالث ونزلها ثم رجع ف د ع ي ت قالت اول ما شفته قمت راجع ن ا كمان ليش ف ن ا اعرف من ا ص ل ا توراه قالت ف أ س ر ع ف أ س ر ع ت ف أ ب ص ا ف أ س ر ع ت وسبقته الى الدار قالت فلما ب بقى بتاعها س ت نزلت في فراشي نزلت بقى في الفراش ف قالت ل دخل وراني طبعا و ا ح د ة ج ا ب ت ج ر ي من بره ف أ و ل ما دخلت صدرها عمليه فقال مالك يا عائش حش يا رابية يعني ت ع ب ا ن ة في حاجه في صدرك قالت يا رسول الله مهما يخبئ الناس يعلمه الله و ا خ ب ر ت قالت فلهدني لهدني وقال ادها يعني كيف أ خ ش ي ت ان ي ح ي ث الله عليك ورسوله ثم قالت اسمع بها قال الحبيب لها إ ن جبريل أ ت ا ن ي وما كان ل ي د خ ل عليك وقد وضعت ثيابك فناداني وقال لي يا محمد إ ن الله ي أ م ر ك أ ن تستغفر ل أ ه ل البقيع الليله ة ي ب م فذهبت واستغفرت لهم واعلم هنا السيده عائشه قالت, إيه؟ اسمع قالت يا رسول الله ماذا أ ص ن ع إ ذ ا ذهبت إ ل ى البقيع م ر أ ي ك في السؤال ل هذا رأيك سؤال جميل ة ه النبي شوف بقى النبي وحتى لسه د ل ا ق ت ي بتقول لن يعمل ايه شوف النبي اجل قال صلى الله عليه وسلم قولي قولي يعني يا عائشه السلام عليكم دار قوم مؤمنين انتم السابقون ونحن إ ن شاء الله بكم لاحقون ن س أ ل الله لنا ولكم ا ل ع ا ف ي ة وتدعوا له في م ع ن ي الحديث الاخر الدعاء دل ه ا ل ي ورد عن النبي ذ ا شوف النبي كان ب ر و ح ب يعمله بيده النبي لما ز ر قتل أ ح د في س ن ه السبعه من ا ل ه ج ر ة عمله أو في سنة ث من ا ي عليه ة الهجرة مرة من دعالهم ولما دارهم وسلم صلى الله أ خير ر ى عمله دعالهم كل ما كل كان ب الطرف كان بيدعو. يا بيدعو ج من ا ع ة م خير من تفوه ب ا ل ق ر آ ن من أ ف ض ل واحد ق ر ل ق ر آ ن النبي صح طيب ومع ذلك ما أ ر ر و ش عصرا الروايه الثانيه اللي انا عايز اخذني ذهبها و أ ق و ل ه ا خرج النبي صلى الله عليه وسلم إ ل ى البقيع وقال له م ب السلام عليكم دار قوم المؤمنين انتم السابقون ونحن ان شاء الله بكم لاحقون ثم قال هنيئا لكم ما اصبحتم فيه يعني من, مما أصبح الناس فيه يعني من الفتن ن ع اقبلت الفتن كقطع الليل المظلم ثم قال الحبيب صلى الله عليه وسلم وددت ان لو رايت اخواننا فقال الصحابه اولسنا باخوانك يا رسول الله فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم لا بل أ ن ت م أ ص ح ا ب ي و ا ل ص ح ب ة أ ع ل ى م نزل ا ل أ خ و ة قال بل أ ن ت م أ ص ح ا ب ي ثم قال ولكن إ خ و ا ن ن ا الذين لم ياتوا بعد فقال ا ل ص ح ا ب ة للحبيب وهل تعرف من ي أ ت ي بعدك يا رسول الله يوم ا ل ق ي ا م ة من أ م ت ك أ ن ت م تعرفهم تعرف محمد و أ ح م د ونفس ط ي ب ة ا ل ل ي ج ا ت بعدك قال نعم ا ر أ ي ت م لو أ ن ل أ ح د ك م خيلا غرا م ح د ل ه الخيل ا ل أ غ ر ا ل م ح د ل اللي هو الحصان الابيض اللي على رجليه خطوط ص م ر ة وعلى الاب ص ن نسود اللي على رأس خطوط ب ي ض سمره ع وطبعا ا ا يقال ي غ ا ب برضو أعصم يعني برضو معلم على رأسه بخط يبقى طيب أو أعصم أو على رجليه محدد فالنبي قال لهم أ ر أ ي ت م لو أ ن لاحدكم خيلا غرا محجله بين خيل سود ده من بحر أ ل ا يعرف خيله ص ح ا ب ة قالوا ايه بلى يعرف خيله هيعرف الخل بتعته اهل الكفر هيب سود دهم ن ب ح ر فالنبي قال لهم كذلك تاتون يوم ا ل ق ي ا م ة غرا محجلين من أثر الوضوء يعني اثر ل و و ض ء يعني أ الوضوء ربنا ب ي ض و جهنم و إ ي ا ك م طبيب يوم القيامة. طيب النبي ق ي طيب ا ا م ة ل قال بقى له وليزادن ا قوم ن على الحوض وليزادن قوم عن الحوض و والملائكة هو ويرجعوا ء اه ارجع انت ارجع هترجعهم بعيد ويرجع بعيد فقال ا لما ل ن ب ي يشوفهم ي و ل دول أمتي أمتي ده الحبيب فقال أ م ت ي أ م ت ي فتقول لي ا ل م ل ا ئ ك ة النبي بيحكي يعني. الملائكة فتقول لي يعني بيحكي إ ن ك لا تدري ما أ ح د ث و ا بعدك أ ن ت مانتش ما أ عارف هم زودوا ايه الدين من بعدك عملوا حداث أ ن ت معملتهاش قال النبي اسمع أ ن ا بقول الكلام ده اللي بيقرا القران على التراب م هم ل أ ي إ ن س ا ن ولا ع ى فكرة ده معنى ل ل ك اخشى م ده له بقول ولا في أي أ حك إ ل ا من الله وتعرضت لايذاء لا يعلمه الا الله الموضوع ويا, الموضوع ويا وشتمتنا على الله م ن ا ب حول ولا بسبب الموضوع دي ه والله برضو بس ا ل ع ظ م العظيم والله العظيم. لاصرخن به بين أ ظ ه ر ك م حتى يظهره الله أ و أ ه ل ك دونها والله العظيم لنظهرن ب ا ل س ن ة حتى يظهرها الله أ و نهلك دونها ولن نبالي على أ ي ج ن ب كان في الله مصرعي ذا ا ل أ ر ض النبي بوله يا ج م ا ع ة يقولون إ ن ك لا تدري ما أ ح د ث بعدك ف أ ق و ل سح سحقا لمن بدل وغير من ب ع د الناس اللي عملت البدع مش هتشرب من حوض النبي وخلي بالك خ لن ي خلي بالك خلي بالك المرة الثالثة ل يقبل الله منك ت و ب ة و أ ن ت مقيم على ب د ع ة قال صلى الله عليه وسلم إ ن الله تعالى حجب ا ل ت و ب ة عن كل صاحب ب د ع ة حتى يدع بدعته يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين يعني كونوا مع محمد و أ ص ح ا ب ه اللهم اجعلنا من الصادقين واحشرنا مع الصادقين واغفر لنا بحبنا لك يا رب العالمين اللهم اجعلنا من المتقين و ح ش ر ن ا مع المتقين واجعلنا تحت لواء إ م ا م المتقين محمد صلى الله عليه وسلم أ س أ ل الله عز وجل ان يجزيكم خير الجزاء و أ ق و ل قولي هذا و أ س ت غ ف ر الله لي ولكم والسلام ورحمة الله وبركاته عليكم